كلفرض يرضع ذا ل ëمسلمين والوحي أدن بحج الأرض عيد كلفرض يرضع للمسلمين الوحي أدن بحج الأرض هيا على الحسين هيا على الحسين هيا على الحسين صدقنا بلا شعور شي عن تعدى الظلم جين نزور واربعينك صار كم يوم نشور تفز بيها موات وانفش حد قبور تفز بيها موات وانفش حد قبور نكسج بهمه ميلاد العابدي مكق في الذكر المبين نك بهمل العبد هليك مكق في الذكر المبين أي على الحس هي على, على الحسن هي على الحصن أي على الحساس أي على الحسن حيي الدل بحجي 40 كل قلب يصعد للمسلمين الوحي الدل بحجي 40 على حي على الحسين سلم ما تسلم ما تهيب جرحك الجرح الزمن صار الطبيب كل عاصر صار لك الحق يعني جونت عنا والحر يعني جونت عنا والحر وحبيب مو بصل بعدنا أبدا ما تليد مان يرد رغما على الحاقدين جروح صلبه عدنا ابد ما تلين مان يرد رغما على الحاقدين حي على الحسن حي على الحسن حي على الحسن حي على الحسن حي على الحسن على الحسن wa wahyatni baddi 40 qalb al-abd yqala al دور بو كل ما يهمنا نضحي لك اغلى النفوس واساكن قربان للحب درروس يوم الاكثر ضان نفدي هالروح هل الاكثر ضان نفدي هالروح شوفك منشوف غير العاشقين هل تراب بينا نفس صادقين شوفك منشوف غير العاشقين حي على الحسان حي على الحسان حي على الحسن على الحسان حي على الحسان حي على الحسن والوحي ادن بحج الارضعين جلقا وضي طالة المسلمين والوحي ادن بحج الارضعين, <تصفيق> <هدل> الارضعين <تصفيق> حي على الحسين حي على الحسين حي على الحسين ما فيك العنى وتفجرنا فلاحا مبلاء في ظلام الدنيا صرت تلضياء راية العباس عانقنا السماء راية العباس عانقنا السماء على التراب نسير ما الحنين بالجنان الانا عكس الظالمين على التراب نسير ماخذن الحنين بالجنان الانا عكس الظالمين حي على الحساب حي على الحسن حي على الحسان حي على الحسان حي على الحسان حي على الحسان بحج الأربعي تلقى رضي طالق المسلمين بالوحي الأدله بحج الأربعي هيا على الحسين هيا على الحسين هيا على الحسين هيا عي على الحسين هيا على الحسين يعون الدرب وبريري من شرار الحاق دين الكافرين بسم الله والحق يا حسين على الظلم والجور بكم أستعين على الظلم والجور بكم أستعين هذا صوت اللي تردد بالسنين القضية ويا العقيل مؤمنين صوت اللي تردد بالسنين القضى والعقيل مغمنين حي على الحسن على الحسن على الحسن حي على الحسن حي على الحسن حي على الحسن الوحيهتن بحج 40 الاخراج والهندسه الصوتية ايسر الغراوي ايسر الغراوي ومحمد الغراوي محمد الغراوي محمد الغراوي التصوير والمنتاج قاسم السوداني